أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 116 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 117 ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون 118 ولكم فيها جمال حين وَتَحْمِلُ أَفْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ لَأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 وَمَاذَرَأَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا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 أَفَمَ يَخْلُقُكَمَ لا يَخلقَ أَفَلَا تَذكَّرون وَإِن تَعدُّون نَعْمَةَ اللهَّهِ لا تُحصُهَا إِ اللهَّهَا لَوفُور الرَّحيم وَلَّهُ يَعللَمُ مَا تُسِرُونَ وَماَا تُعللُون وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا أَوْ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ واحد 119. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 110. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 111. لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ثَُّا يَوْمَ القياامَةِ يُخْزهِمْ وَيَقولُ أَينَ شُرَكَ إََِّذينَكُْثُمْ تُ شَ قُون فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكه الذين توفاهم الْقَوْمُ اسْتَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ إِنَّ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها بَلَى بِسَمَوَّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌ وَلَن يُعَمَّرَ دَارُ المتقين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 وَقالَا الذينَ أَشْرَكُ لَ شَ اللهَّ مَا عَبَدن مِن دُهِ مِنْ شَيِْ نَّحْنُ وَل أَبَ أُن وَلَا حَر وَمَّ وَلَا حَرُ مِنْ دُِهِ مِ شَيْ 117. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 118. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لنعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت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 لبَينَ لَ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلعلَمَ الذيَّذينَ كَفَرون أَنَّهُم كَوا كَذِبين إَِّماَا قَوْلناَا لِشَيْ إِذَا أَْرَدِنَهُ أَن قلََ لَ كُ فَيَكُون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 وَمَا وما أرسلنا من إِلَّا إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَذَلِكَ لَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا 129. بُشِّرَ بشر أحدهم بالنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 129. ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات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 والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير واللَّهُ فَضلَّلَ بَعْبَكُم لَ بَعْضٍ فِي الِزْقَ فمََّذينَ فُضِّلُ بِرّ لِزْقِهِمْ علىى مَا مَلككَ تَيمَانهُم فَهُمْ فِيهِ سَو أَفَ بِن عَمَةِ اللَّه يجَحَدُون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 وَيعْبُدونَ مِدُونِ اللهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم لِزْقَم مِنَ السَّماواتِ وَلَْض شيءَيْ أَو وَلَا يَسْتَطعون فَلَا تَضْرِبُ للِللهِ لَمْثَ إِ اللهَّهَا يَعلَم وَأَتُم لا تَلَمُ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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأمر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 وجُرُودَ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا لَاحًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْ الجبالَالِ أَكْنَ نَ وَجَعللَلَكُمْ وَجَعللَلَكُم سرَرابِي لَتَقِيكُم الْحَروى وَسَرابِي لَ بَأْسَكُمْ كَذَِكَ يوتّ نِعْمَتَهُ عَلَكُمْ عََّكُم تُسلْلِمون فَإِن تَوََّو فَإِن عَلَيْكَ البَلغُ الْمُبين.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فالْقُ قِيلَ لَهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَى اللَّهُ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 119. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم بِكَ بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم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 تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَمْ تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَأٌ مِنْه إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 119. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء, وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 110. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 مَنْ مِلَ صَالِحَم مِن ذَكَرِنَون فوَهُوَ مُمِنُ فَلَ نُحِيًا فَل نُحِيًاَّهُ حَيتَ طَنْيبَتَ وَلََجزًاَّهُ مُ أَجرَْهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَُوا يَعملَُون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 112. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم 113. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 لا جرم أَنَّهُمْ فِي لَآخِرَتِهِمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيه رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فآذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 112. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 113. واشكروا نعمة الله إن كنتموا إياه تعبدون 114. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَن اطَّلَغَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا على اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متَعُ قَلم وَلَهُم عذاابَُ لم وَعَلَ الذي نَهَادُ حَروَمن مَا قَصَصنَ عَلَيْكَ مِن قَبْ وَماَا ظَلََمناَاهُم وَلكِ كَُون أَنْفُسَهُم يَظلِمُون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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين َّ أَْحَن إلَيكَ أَن التَّبعِع مَِّ تَائبهِي مَ خَنِيفَ وَما كانََ مِنَ الْ المُشِْكين إِ مَا جُعلَ السَّبَتُ علىى الذي نَاخْتَلَفُ فِي وَإَِّ ربَبكَ لا يَحكُم بَيْنَهُم يَْمَ الْ القِيامَةِ فيما كانوا فِيه يَاخْتَلِفون.